Oh Love وقلنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبيل ترب حب ذلك من تربي وقلنا تجاه الوجه وجه علينا به نسق الغرام لدى الجذب أتيناك زوارا نروح شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب Ooh. for us ta من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وحبسه وشركين وزلما وقتيحا من الكبائر أتاب كتاب الله يسلو هدايا إلى الله بالحسن وخير البشر شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب يا رب ماك تواصفا al